والذِينَ آمنوا وَعملِلُوا الصَّالحَاتِ لَُكَِّر عَنْهُ سَّئاتِهِم لنُكَِّرًا عَنْهُ سَّئاتِهِم وَلَنَ جَزِيَّهُم أَحْسَنَ الذي كانَوا يَعملون وَصَّينَ الْ الإِسََ بِوالِديهِ حُسْنام وَإِن جَهَدك للتُشِْكَ بِماَالَْسَ لَكَ بِهِ علْمُ فَلَا تُطِيععمَا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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خايل انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا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 فم كانَ جوَوَابَقومُمِهِ إللا أَ قَُ قُتُلُهُ أَوْ حَرّبُوه فَآ جاه اللهَّ مِن النَّرَ إ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْم مِنون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 ققالوط إذ قالَا لِقَهِ إكُم لَ تُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَرٍ مِنَ العالمالمين آ إِكُم لَاتُونَ الرِّرجَلَ وَتَقَطعونَ السَّبِيلَ وَتاتُونَ فيناادكُمُ الْمُنكَرَّّ فمَا كان جوَابَقومُِهِ إللاا أَْ قالوتنا بعَذاابِ اللهَّهِ إنِ كُ تَ منِنَ الصَّادقين.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 وَلَمَّا أن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سُيِّئَ أَبُوهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا سُيِّئَ أَبُوهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 قَرونَ وَفِعوونَ وَهَا مَانَ وَلَقدَدَجَ أَهُ مسَابِبيّنَاتِ فَسَْكبروا فيِي الأْرضِ وَمَا كانوا سَابقين فَكُلًا أَخَذْنَ بِذَم بِح فمِنْهُ مَن أَْرسَلْنا عليهلَيْهِ حاصِبَ ومنِنْهُ مَنْ أَخَذَت الصَّيحَةُ وَمنهُ مَو خَسَفْنَ بِ الأررضَ وَمنِنْهُ مَنْ, خسفنا به الأرض ومنهم من وَمَا كانَانَ اللهَّهُ يَظلِمَهُم وَلَ كِ كَانوا أَافُسَهُم يَظْلمون مَثَلُ الذينَ التَّخَذُ مِن دونُ اللَّهِ أَْيا أَك مَثَلِ الْعَنكَبوت التَّخَذَت بَيتاَا وَإِمنَّ أَهَن البُيوتِ لَ بَيتُ العنكَبوت لَ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 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحدا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 ق إِمَآياتُ عادَ اللهَّ وَإَّ ماَا أَن نَذير مُبين أَولَم يَكْفِهِم أنا أَزَلنا عللَيكَ الْ الكِتابََ يُطْلَ عليهلَيْهِم إ فيِي ذَلِكَلَ رَحْمَةَ وَذِكْرىَ لِقَوْم مِنون كُْكَفى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبنَكُم شَهيد يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت سَمَّا إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا لَّنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صبروا وَكَانَ مِن دَامَةِ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُفْكَرُونَ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 والَّذِنَ جهَدُ فينَ لَ نَحْدَّهُ مصُبُلناَا وَإَِّ اللهَّهَ لَمعَ المحسنين